لا إله إلا هو فأنا تصرفون فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا أزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر يا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وَجَعَلَ لِلَّهِ آنَادًا الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ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 وفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لَأُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْدِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل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 فَمَن أَغْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّرْخِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 وما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ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 بل هي فتنه بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلم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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته من قبل بغتة وأنتم لا تشعرون ان تقول نفس يا على ما فرشت في جنب الله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 بَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَرُودًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا. حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها الى ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَنعَمُونَ بِمَا أَوْعَدَ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿55﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَسَبًا وَأَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ مَا أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالحق وَقُلْ بُورِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ